أَجْيُورُنَا أن إِلَّا أَنْتَ تَيَغْمُمَ مَا إِذْ كُنْتَ أَوْ يَأْتِيَ وَبُكَ أَوْ يَأْتِيَ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل قل إن تغضروا إنا منتغروا إنما امرؤ في الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون